السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد ولك الملك كله. لك الخير كله. هو اليك يرجع كله. اللهم صل على الحبيب محمد. وعلى ازواجه امات المؤمنين. وعلى ذريتي البيته. انك حميد. في الله. اخواتي الكريمات في الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظ. كم عرفتكم بصاله الدرس المره وفي غايه صعابه المعهد القراني الدعوي ما الله لا قوه بالله اجابات الناس كانت عاليه في امتحانات المدارسه اللي الناس بنت نبق كانت عاليه جدا بفضل من الله انا حاسس ان في خير كده يا جماعه انا بكرك بتاع مشاكل افتح لي قلبك وافتحي قلبك المره دي اللي فاتت والمره اللي قبلها نفس التعليق يعني بيقولوا ابو يحيى بقول له اشكل الناس بتاعنا. يعني انا بقالي سنين بفضل ومنة الله ماشي في افتح لي قلبك وفتحي قلبك. انا حاسس يا جماعة باحساس جديد في الاسئلة اللي بتتعي. انا حاسس فعلا اني اسئلة عمية. في نظرة جديدة تذكرني بقول الله سبحانه وتعالى واما من جاء يفعق وهو يخشى. انا شايف اسئلة احقق الاخلاص ازاي? شايف اسئلة تانية انجو من الرياء ازاي? شايف اسئلة تالتة احقق الخشوع ازاي? شايف اس قلبي ازاي? شايف اسئلة خمسة جهد في الدعوة الى الله ازاي? شايف اسئلة سادسة عن المجاهدة في النفس شايف عن علوه الهمة شايف اسئلة انا شايف يا جماعة ان النبرة الطربوية في الاسئلة تعالى جدا وشايف بفضل من الله اسمه وتعالى ان في خير قوي جاي في من وراء هذه الاسئلة إن احنا لو كملنا جماعة كفاية المرض نفس بتاع المسيين وثم العربية مرض عدم الاستمرار في شيء وعدم تكملة اي شيء ها الاخ بيتربى بطريقة من كل فيلم اغنية ازاي? الاخ بيتربى يعني عذرا في التعبير ولكن للأسف الشانير الاخ بيقول اخ تتربى ازاي? اسبوعين يروح ف دماغه فكره قيام الليل يوم قايم الليل اسبوعين يزهق يقول انا هحفظ قران يمسك في حفظ القران ويسيب قيام الليل وبعد اسبوعين يقوم سايب قيام الليل وحافظ القران ويوم ماسك في حضور درس للشيخ فلات اسبوعين 3 4 يزهق يقوم ماسك سيب كل ده وماسك مثلا في يقول لك انا عايز بقى جيد في الذكر وعايز مشاف ايه وكذا وهكذا بعد شويه يقول لك انا هطلب علم انا هذاكر اسبوعين 3 ويسيب الفقه ويمسك في العقيده ويسيب العقل ويرجع تاني ويوم دخل في فطور بقى اربع اخمس شهور الوصول الاستمرار هو اساس التربية لا يوجد وصول لاي ثمرة نريد ان نصل اليه ايه الا بالاستمرار حاجات اللي شقت قلبي يوم آآ آآ يوم ايه عرفة اللي فات ويوم عشورة اللي فات سألت الناس مين اللي كان معنا يوم السنة اللي فاتت أوه. كان معنا جماهير يا اخوانا كان اعداد كبيرة خمسة ستة اللي رفعوا ديهم هنا وهنا يا جماعة لهذه الدرجة الناس مش عارفة تواصل وتستمر طب النتيجة هي تحفيز المحطات السبعة ليه القرآن الكريم في يعني اللي عندنا هنا في المنصورة تحت بيتي على طول يعني سبحان الله العظيم العدد اللي بيجي بيجي ناس ما شاء الله انما لما تيجي تشوف العدد اللي انقطع مئات انقطعوا فانت لو بسط للي بيجي ما شاء الله الله الناس بتيجي وبعد الظهر وبعد العاصل وبعد المغلق انما لو جيت تشوف اللي انقطع مقات تتصل بيهم والله مش هقدر اواصل ليه عشان كزا عشان كزا عشان كزا طب يا ابني امتى الصمرة هتطلع لو احنا ما بنكمل يا جماعة اللي انصر اللي يخبت منكم دعاءienne New Watch اللي عزر والورج اللي وعيا سب الع Sameer اللي دخل منكو أوعي يسيب اللي اخبت منكم الدروس بعض الدعاء والمعلمين على الغرفة الصوتية أوعي اللي يتابع منكم دورة صورة مريم في درس الجمعة في الجماعة الشرعية أوعي يا جماعة لابد من الاستمرار لا يوجد صمرة الا مع الاستمرار الصمرة اللي هنا ت undersيت الكقالية والتنطيط ديت دي بيطلع الفاضي الاخر اقولوكم بتطلع ايه بيطلع بعدitel 7-8 س او ملتزمة عنده ثقافة دينية. يعرف يتكلم ويعرف يرسم على الناس انه فاهم في الدين. ولكن هو حقيقة بمستوى الدين ضعيف. ما مش مابني في حاجة. ما كملش حاجة من اولى الاخيرة. ما يعرفش يشرح للناس كتاب. ما يعرفش يتكلم في موضوع على بعضه. ما عندوش رؤية وتصور كامل ليه? لانه تربى بالتنطيط. بالتنطيط. ففي النهاية المنظر بقى داخليا ضعيف. وان كان ظاهريا يعرف في من ان هو ملتزم وفاهم ومر التجارب انما داخليا ضعيف. النهاردة هنتكلم عن بعض المشاكل مشكلة قصاي بارق ولكن انا مش عايز ابدأ بالمشكلة بتاعت قصاي يعني اتكلم فيها ان شاء الله المشكلة التانية والتالتة انا عايز ابدأ الوقتي بمشكلة يعني, يعني نبدأ بالمشاكل مين على سبيل المثال طيب نبدأ بالمشاكل برضو حشان ما نباش خرجنا عن الجو القديم للدارس مشكلة النواساني احمد بيقول انا اتخناء انا بعد ما كنت مرتاحه مع ربنا بعت عايز كلمتين يمكن ربنا يتوب علي بحاول ارجع مش قادم مش عارف مش عارف اعمل ايه يعني انا مش عارف دي تروح من الدرس عندنا جماعة في ثلاث انواع من الهشاشة هنتكلم عنه من النهاردة طبعا احنا الهشاشة اللي احنا عارفينه هشاشة العظام انه دايما الستات في السن الكبير بيجي لهم هشاشة خلاص انما احنا هنتكلم عن نوع اعملها شاشة النهاردة النوع الاولاني هو النوع ده هو النوع بتاع احمد اللي هو اول ما تعرض عليه ازمة او فتنة او مشكلة تلاقيه يعني يعني انا لسه مكلوم في شاب من الشباب اللي كان بدأ يلتزم معانا وبدأ يدخل معانا وبدأ ينطلق وبعد كده رجع بيشرب مخدرات تانيس. يعني واحد مكلوم يا جماعة في الهشاشة القلبية اللي بقت عند الشباب والبنات. بعد ما يبدأ يلتازم يا سيخ انا كل شوية ارجعها في المعصية تاني. انا مش هسكيسك المرادة وش Pendek legislature يا جماعة لازم نخرج ملتزنين قادرين ان�هم يقولوا لأ لازم نخرج ملتزنين عندهم قدره انهم يقولوا لأ لابد بعض اتعرض عليهم. انما الهشاشة القلبية اللي عندنا ان اول ما تيجي تقوم الفتنة اعمل ايه مش قادرة البنت اول ما الشاب يحب بل اه يتصل ب قادرة اللي بلا بل بنت ده بس مش قاير ويبدأ يترسم على وشه يعاني يعيش في دور بقى يعني ممثل من وسنين هوليود يعني كأنه يعاني جاك بقى وقاعد خلاص مش قادل بقى ورزبط بقى وتروح من يا جماعة حرام اخوانا يا جماعة احنا عايزين <تصفيق> نحفز على دينة اخوانا دينة لازم يبقى قوة من كده مش كل فتنة اعمل ايه وقلبي ومش... شعري ونبدأ نصر الكلام بتاعي لازم تفوقش ولازم تفوق ولازم حالة الهشاشة القلبية اللي عندنا دي تروح لازم يبقى فيه صلوط قلبي قدام الفتن لما تهرض علينا. احنا اول كلمة بتقوليها عشان تدخلي في الاسلام وعشان يقبل منك الاسلام هي كلمة لا لا اله الا الله لا اله لا ان كنت قلت لقة لكل فتنة. وقلت لقة لكل شبهة. وقلت لقة لكل طغوت. وقلت لها لكل이� message وقلت لقة لكل شيء بيعارض التوحيد. كلمة لقة هي الكلمة اللي دخلتك الاسلام. كلمة لقة هي الكلمة اللي خلتك مسلمة الوقت عند ربنا. كلمة لقة هي اول كلمة انطق عشان الدن داليا يدخل فيك. لا. لا اي حاجة هدخل بيني وبين توحيد ربينا. يبقى كلمة لقة دي اتمنهج من نسمالنا. مش هنكمل في الطريق الربنا. في ال ال الناس اللي ق لأ ربنا عمى ايه? يعني شاب من الشباب كان مباسل كوميدي. ودخل في المصلاحيات وبدأ يدخل في طريق الفن. هذا الشاب ده حاجة حقيقة. هذا الشاب يعني جاء في رمضان. وي و ال عايز يقعد في الجامع عايز يتوب انا نفسي اعيش حياه نظيفه بدا يصلي بدا يصلي ترويح مش لاقي قلبه نهائي يوم اتنين اسبوع اتنين ثلاثه مش لاقي قلبه في رمضان العشاء لاخر دخله وهو ما وش قلبه في اي اي اي في الخشوع في الصلاه او لحد ما بدا يوصل لمرحله زي كانه هيئس هو انت مش قابلني يا رب هو انت مش رايدني في ده يا رب ويوم ثلاثة وعشرين رمضان جالوا مكالمة من واحد صاحبه فلانة صاحبتنا صاحبتنا بقى اللي انت مين مع بعض عامل عيد ميلادها النهاردة طبعا لتقول لي رمضان بقى لشعبان ولا الكلام ده وهيبقى في خمرة وهيبقى فلانة وفلان وفلانة وفلان, وفلان والليلة والصهرة وكل الحاجات اللي بتقصدك موجودة الليلة يلا يا فلان فحس ان هو بيختبر من ربنا. وحس ان جاءت اللحظة اللي لازم يقول فيها لأ. قال لهم لأ. انا خلاص انا عايز اتقل لربنا. انا عايز اعرف طريق ربنا. انا محطش عايز ارجع للجو ده تاني. واساب هذه الفتنة. بيقول اول مرة لقي نور الايمان في قلبه. ربنا شكور اجماعة. لما هتقولي لأ. لما بيتعرض عليك حاجة وحشة او علاقة غلط. او لما هيتعرض عليك مكالمة حرام او موقع غلط. او فرصة ليه انك تدخل في طريق حرام او كرام او معصية سر او علاقة حرام هتقول لا ربنا مش هيسيبك كتير من الناس كانت بداية علاقتهم الحقيقة بربنا انهم قالوا لا لمعصية عرضت عليهم لفتلة عرضت عليهم انا مستعرب اخوانا انا الوقت نسا اكلمكم الشباب اللي باعتين لي اسئلة كتير نعمل ايه الدولت مش قادرين نلاقي وقت الدين خلاص باي باي شوفتم لسه نوقف الوقتي مع الوقفة دية العدد اللي في الدرس قال لي ليه على النت العدد قال لي ليه انا انا اقف الوقت عشان افهمكم قال لي ليه عشان محدش يبقى يعني متخيل حاجة غير الواقع الحقيقي عشان نفهم يا جماعة الهشاشة اللي عندنا في دينا شكلها ايه عشان نفهم السبب ايه يعني ودي اول نعمل انواع أو الهشاشة اللي هي الهشاشة القلبية اللي هي هشاشة القلب قدام الفتن ان الملتزم سهل لا اوي اول ما تيجي فتنة جميلة يسيب الالتزام بتاعه ان الملتزم اول ما تيجي شوية عواصف عاطية عليها في في فتن او مغرايات او شهوات او حتى ابتلاقات تضعف وتنوع مين فينا اللي يقدر يقول لا الشاب يوم تاتة رمضان اتعرض عليها هذه الفتنة الكبيرة قال لا بيقول ل احسيت بيه قبل كده اول مرة عيشي المشاعر اللي عشتها في صلاة التراويح يوم تلاتة وعشر شفته هو ساكن اليوم بالضبط بيقول الناس خرجت من الجامعة وانا خرجت من التراويح معاهم بعد كده قلبي مخطوف للجامعة تاني الكل اكتبار او ارجعت اجري على الجامعة تاني بيقول افتصلي لوحدي بيقول سجدت سجدة كل شريط عمر اتعرض قدامي في السجدة دي كل بكريات حياتي في السجدة دي بيقول السجدة دي انا لجل انساء تولد من جديد فيه كان دي كانت ولادة ألف علاقته بربنا سبحانه وتعالى ومشي في طريق ربنا وربنا فتح له في الهداية وكانت البداية كلمة لا لما الفتنة تعرضت عليه لما الفتنة تعرضت عليه وهو قاوم قاوم يا جماعة مينفعش نتعامل هشاشة دي يا اخوانا مش هينفع يا جماعة مش هينفع ان كل الاسئلة اللي جاية اسئلة عجز انا عايزة الاخلاص مش قادرة انا التزمت وعايزة حقق الخشوع الاسئلة دي انا فرحان ديها ان بدأ يخرج ثمرت ان الناس عايزة توصل انما الضعف في الوصول دا مش هينفع انما الضعف العزيمة في الطريق لله دا مش هينفع اتنين شباب اتنين مغنيين وعايزين يتشاروا في الهناء طبعا بقوا قدوتهم في وفلان والعمروية والطمروية والقصص والحكاية دي كلها. وعايزين بقى نفسهم يتعمل لهم البومات وتنزل الالبومات في السوق. والشباب بيقبل عليها بسهم يا عشو. جيه رمضان برضا مواسم الطاعة دية من اخطر اسباب الشحن في السنة. اللي هيعد عليه رمضان وعشر ذي الحجة. وعمره تكون صح الصح كل سنة او سنتين. يا جماعة اللي ده صح. يعني عمرة طربوية سليمة زائد رمضان صح زائد عشر ذي الحجة صح. ده بفعله من تلاقي فضا الالبوم ان الشابين دولكم في رمضان قالوا بقى يدخلوا الجامع ويتوبوا ربنا وا وا وا وا. دخلوا الجامع جالهم الاتنين واحدة. المكالمة بتقول لهم تعالوا يعني ده يسمعوا صوتكم وايقيموكم وا وا وا لهم لما دخلوا الجامع. يعني احنا بسه دخلوا ربنا يجلنا المكالمة ديت واحد منهم قرر ان واي روح ده مستفى. بابي انا عايز انا عايز اختلى انا عايز ابقى ستار كبير انا عايز ابقى سوبر ستار خراح الثاني قال انا بعد ما ربنا فتح لي باب رحمته انا مش هقفله على نفسي الثاني قعد في الجامع اللي راح الناس اللي قعدوا وسمعوا صوته اكتشفوه واتبهروا بصوته عملوا له وبعد كده الشريط نجح عملوا له الثاني الشريط الثاني نجح عملوا له الثالث ومشي في طريق الغناء الثاني اللي قعد في في نفس اليوم جوم ساعة الادان ملقوش حد يقدن في الجامعة. فقال له له فقام داخل يقدن. جمال صوته خلى الناس خرجت من البلاكونات تبكي وايها بتسمع الادان بتاعه. اللي في نفس اللحظة واحد دخل في طريق الغنى والطلال والضراء. وواحد دخل في طريق ان هو يؤذن ويقوم الناس ويصلي. ويبقى صوته الجميل ده خرج في القرآن وخرج في الادان. الاتنين. الثاني ده ربنا فتح له ليه? لانه قال لا. والاولاني ده راع ليه? لانه مقدرش يقول لا. قضية انك تقدر تقول لا لما الفتنة تتعرض عليك. تقدر تقولي لا لما الشهوة تتعرض عليك يا جماعة عايزين ملتزمين عندهم صلابة قلبية. عندهم قوة في الدين. اللي كان معانا في الدرس بتاع سوره مريم اللي فات لما كنت برشح في قصه مريم وعيسى اللي كان معانا في في الدرس اللي فات لما كنت بتكلم عن القوه يا جماعه قوه سيدنا عيسى قوه سيدنا عيسى في الدعوه الى الله لما كان ينزل يقلب ال ال ال الكراسي اللي قاعد عليها الاحبار بتوع اليهود فيه في بيت المقدس ويقول لهم يا ايها الافاعش يا تعبين ياللي انتو سمى بسم الامة ياللي انتو عدتوا بتاخدوا برتبات على الفتاوة بتاعتكم في مقابل انكو تضيعوا الناس وما تقولوش الفتاوة الحقيقية وبقال انتو رجال دي ببرتبات ودخلوا انكم ودخلوا قضيتكم ودخلوا رسالتكم وينل في الشوارع ويصرخ في الناس اللي سكتت لما يحيى الدبح وسكتت لما زكريت قتل. نكلموش على الظلم اللي موجود في المجتمع. يقول لهم يا ارشاليم يا ارشاليم يا راجمة الانبياء وقاتلة المرسلين. بيقول للناس يا ظلمة. ياللي سكدتوا على الانبياء وهم بيتهتلهم. ياللي سكدتوا على المرسلين وهم بيتدبحوا لا ظلمة. سهيدة عيسى ربنا قال عليه شعلاني مباركا اينما كنت. كان قوة راهبة في الانتشار الدعوي. البنات والشباب اللي بعتين لي نعمل ايه في الدعوة في الجامعة. نعمل ايه في الدعوة في كل ايتنا نعمل ايه في الدعوة في سكشاننا نعمل ايه في الدعوة في وصارنا خليكوا اقوية خليكوا اقوية الدعوة مش فنيات قد ما هي روح قد ما هي قوة قد ما هي عاطفة قد ما هي طاقة حب جوه الانسان قد ما هي طاقة اصرار انه يهدي الناس دي الى الله سبحانه وتعالى وعلى قد القوة الايمانية لجونا على قد ما ربنا بيجذب القلوب لهنا انت عارف انت عاملة زي ايه نواة زرة الهايدروجين نواة شحنصة ضعيفة فكل اللي بيدور حواليها في المدارة بتاعها الكترون او اثنين نواة زرة الحديد نواة ملي... مليان شحنة فبيدور حواليها عشرات الالكترونات ايه بالضبط كده لو انتك مشح شحن قوي عشرات من البنات هيجوا حواليك وهلتزموا بسببك. بسبب قوة الشحن الايماني اللي في قلبك. لو انت قلبك ايمانه ضعيفة انلاقي نفسك مش قادرة تصارع اللي حواليك. مش قادرة تشديهم من بيئة الدنيا اللي هم غرزين فيها ومغموسين فيها. تقدر تقولي لأ تقدر انك يبقى عندك دين عشان نلقاو عشان بعد كده لابا اتكلم الناس عن ربنا يبقى الناس دين. اللي مقدرش يقول لأ بقى. اللي مقدرتش ده تقول لأ ش في الميكروباص من المواصلات في مكان فاضي غير مكان واحد فاضي كان جنب بنت متفرجه جدا ولابسه كاسيه عارية وحاطه يعني ميك اب تقيل جدا على وشها والبنطلون الجينز اللي لابساه وشكلها صعبه جدا فالشب كان مشكله ومش قادر يعني يقول ميكروباص لا عشان يوصل فالكماش في مكانه كده وبعد كده صوب عليه البنت فبدا يكلمها باسلوب هادي كده من غير ما حد يحس لبس اللي انتي لابساه لا يرضى الله سبحانه وتعالى اتقي الله لو انت قابلتي ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي هتقابليش لا. لو انت النبع لسه غام على الحوض يوم القيامة هيرضى عنك ولا يغضب عليك على اللبس ده ففوجي ان اسنوب البنت معاها اسنوب صعبة جدا وحش جدا وبدأت التاري عليه وتسخر منه قالت له انت يعني عايز تقول ان اللبس اللي انا لابتده يغضب ربنا طيب وقامت نطلع الموبايل من جيب البنطرون اللي هي لبسه وقامت بديها الموبايل بتاعها قالت له خد كلم لي ربنا الوقت على التليفون وخلي ربنا يقول لي بقى في التليفون فوقي للوقتي ان اللبس اللي انا يغضبه ولا ما يخضبوش شوفوا الجرأة على الله سبحانه وتعالى طبعا يعني في اللحظة دية الشاب هيكلم منها يقول لي من ايه يعني في درجات من الجرأة بيرتاج فيها قلب اي انسان في الوقت ده صارقوا المكتوبات الاجرى جميعا من بعضها زي ما انتم عارفين فما لو يلموا بالاجرى من بعر ادوا للسولى يدفقوا الاجرى فواحد واحد بدافع فالناس بالجرى قليها فالشاب قال لهم ايه ايه دي رسه مدفع ايه بيبسط لها ماتت بيهزوها لقوها ماتت في اللحظة اللي قالت هاتلي ربنا على الموبايل وقوله اللبس ده يخدمه ولا ميخدموتش شابة وجميلة ومتزينة وخوتها مريجة وكان موتها في اللحظة اللي تعرض عليها الحجاب وقالت لأ يعني في اللحظة اللي قالت لأ بس رفي ربنا سبحانه تعالى في اللحظة اللي ما قدرتش كان ممكن تقول نفسي والله يا توب انا نفسي والله اتغير زي القصة المشهورة اللي كلنا عارفينها البنت اللي لبست حجاب في, في, في, في المسجد خرجت خبططة عربية كنت مشهورة من سنين طويلة يعني ايه كان اول وقت حكاها كان الشيخ وجده غنيم يعني ربنا يعفظه اه كنت مشهورة جدا قالت لأ للتبرش في اخر لحظة في حياتها انما اللي انما اللي مقدرش يقول لأ للمعصية ده ضعج جماعة ممكن تكون ديات اخر اخر حاجة بتتعرض عليك ممكن الحاجة اللي مقدرتيش تقول لها لأ, لأ ديات اخر فتر بتتعرض عليك في حياتك وقت قبل ايه ماذا ستقولينا لله سبحانه وتعالى الممثل اللي اتفق مع فتاة على الزنا وكان رجل كبير من الصغير وراحوا في الشقة اللي هو اختارها يعني وقعد ياخد بقى يعني مخدرات مخدرات يعني ولاياته من الله ربنا صلته على نفسه وهو معها في الزنا مات فالبنت اتفزعت فطبعا تبت الشقة وطلعت تجري من الشقة وطبعا ما قالتش لحد اي حاجة تقول لي حد ايه خلاص يعني يعني الموقف دي لما بتحصل من اللي بشربه مخدراته بعض او اللي بيقع في على فكرة يا جماعة حتة تذوني كتير كتير الشاب والبنت اللي تميقلت. انا عارف العربية اللي ماتوا فيها. يعني انا عارف الشاب صاحب العربية وكنت معه ولف العربية ديتة بالاتنين ماتوا. يعني حتى عايز اعمل المخطة أصلا من جول العربية ده يعني ماتهم وهم بيزه يعني في الصعودية يعني شاب وابنت وقال اعاذوا بالله برضو في شهقة وماتهم اللي والشيخ بتاع المسجد مرضوش ان هو يصلي عليها. وكانت يعني شبها ازمة انا مرضوش ان هو طلي على هذه الفتاكه موقفه صح ولا غلط طبعا يعني انما اه يعني ده الشاب والبنت اللي كان يعني سبحان الله العظيم اه احد الدعاء السواء بيقول له اعجب بطلت على كاذا عربية. فبيقول له وقفت في الاخر على العربية متغطية. بيقول في النهاية بعد الحادثة المروعة والكلام ده بيشيلوا الغطب العربية متغطية لو شابه وبنت كانوا بيزنوا جواها. والعربية صحقتهم صحقة. الشاب والفتاة بس اللي مش هناك دول في بلد افريقية تانية نزلت صحقة في الكوخ اللي كانوا بيزنوا فيه. ولا بالله حرقتهم امال اتنين واذنه. على فكرة كتير جدا يا جبعة. ان, إن حد يموت بيزني الموضوع ده كتير ومكرر ومكرر كثيرا جدا. ان الموت على الزنا. ولا ياهزو بالله. فالممثل ده مات وبيذني هربت البنت. خمسة ايام عاري على السرير بتاعه. اقفر وضع الزنا. ولا ياهزو بالله. خمس ايام لحد ما جاسده تعفد. لم يعرف. قال انه مات اللي مريحة كسر والباب دخلوا لقوموا تعفل على السرير بتاعه وعاري وفي وضع الزنا ومات بفضيحة بشا يعني اللي مقدول لقل شهوته دي كانت نهايته ودي كانت نهايته الخاتمة بتاته ليلة سبعة رمضان اتنين ماتوا واحد مات في جرعة مخدراتنا انا احد اخواني احد اخواني وكان معتكد في نسجد من مساجد القهارة المشهورة قال لي في العشرة الاواخر شاب كان معاهم اصحابه اتصلوا المخدرات اللي اعتكاف بعد ما. يعني مش افطينا سبلها كان اخرج شاب مخدرات. خد قلمة صاحبي بيقولي. الاخ بيقولي بيقولي. واحنا بتغسله شلنا حقنة المخدرات من جسمه. اللي هو اخدها هو ميت. يعني كان مات والحقنة لسه في جسمه شلناها من جسمه عشان نغسله. شاب بمات جورة عالمخدرات زي ده. ليه 27. في نفس الليلة في نفس الليلة واحد مات في المسجد النبوي في صلاه التهجد وهو بيصلي التهجد ورا من المسجد النبوي وهو قاعد مات ليله الشمات ده واحد مات ليله 20 رمضان وواحد مات ليله 12 رمضان ايه القضيه قضيه ان مين اللي يقدر يقول لا شهوته ومين اللي يقدر يقول لا للمغراط لما تعرض عليه ومين يقدر فضاع ولا هذو بالله. يبقى هدنا جميعين. الهجاشة القلبية يعمل ايه يكرر بصدر. بيقول لك يعني حملة ان شاء الله بذلك 16 ساعة في عزر هو اللي الاصعب ولا نكتصلي ركعتين الصبحة والمتصبحة. الصباح عب. ساعة روضت على الصبارت على التكبير لو انت قهرت نفسك على انك انت تصلي اسبوعين بس بكمة المجاه خلاص الصلاة تصلي عليك وتفضل هتفضل طول عمرك هي الاضيه كلها اسبوعين تتعب فيهم وبعد كده تفلوا من تلا الصلاة هتبقى خلاص زيدا لك طول حياتك عايزين بقى قوية في الدين يا جماعة هنبقى نبقى نبقى نبقى انا بصلي على سطر وسطر انا ملتزم ومنتكس انا ملتزم ومنتكس انا بحبه وبعد كده سيبه وبعد كده ارجع له وبعد كده سيبه انا بقعد في المعصيه الفلانيه وبعد كده اتوب وبعد كده اه وبعد كده اتوب وبعد كده اقبطه دول على الصلاه ايه بقولوا ايه هيبقوا برده متذبذبين قاعدين يقوموا ويقعوا يقوموا ويقعوا ويقوموا ويقعوا اذا عشان على ما تستقيم تستقم وتنطلق لازم في الدنيا تستقم وتنطلق انا هنا مش وظيفت في كل مرة ان انا هده تبطب عليك وقولك معلش وقولك معلش يصبر على نفسك لا يا جماعة الهشاشة القلبية دي مش هتنفع ودي قضية يجب ان نقص معاها آآ آآ يعني وقفة يعني في غاية الخطورة الدنيا عادة صعبة يا جماعة والشاوات الصعبة واللي معندوش قوة في دينه مش هيقدر ان هو يواصل ويكمل. السؤال الثاني اللي انا عايز ادخل في النهاردة سؤال اخونا الله اكبر. آه آه الله اكبر بيقول ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا التحقت وزي ما بقولوك يا جماعنا سعيد بمستوى الاسئلة طبعا ولكن انا سعيد اني بدأت الناس تفكر تربية. انما لحد الوقتي ما تسعالوش مني يا اخواني. انتو منتوش واغدين الطريق بحقه. يعني ايه? يعني النبي رفع السيف بتاع هماني زازة سيف قبل غازه وتوحد كله الانا. النبي هم قيل كلمة واحدة كلهم منازل ايديه. هلهم هنأخذ زازة سيف ايه? بحق ايه? كلهم منازل ايديه. معانا ابو دجان. قال انا. طب انت عرفت ايه حقه? لا ما عرفش. عمل زي اللي مرضى على شيك على بياض. يا الله ايا ما كان الحق انه يتفعه. بس سامسك سيفك في ايدي. فاني وقال له حقه ان تقاتل بيه حتى يعني ايه تصل قهام المشركين يعني حقه انك تجاهد بقى حقه انك تجاهد بقى فخده سيدنا ابو دوجانة رضي الله عن يا جماعة التربية لها حق يا جماعة اللي عايز يوصل لربنا يدفع التمت لحد الوقت الاسئلة هي اعمل ايه يا شيخ انا ما عنديش خط سير امشي يا جماعة واحنا هي كلمة وقتبقى البنف بقنا يا جماعة خلوش مني يا خط سير خط سير امال كل اللي احنا قاعدين نعمله ده هيك هي. لا معانا في المعهد القرآن الدعوي ما شاء الله وكرم الله انا طاير بمستوى الناس الموجودين معانا في المعهد دلوقتي فضل ان ان هو ان كان لسه في الا ان بدايات حلوه قال لا يعني لما بنتي راحت قلت لها رجلك لي اب 2 في مثلا انا طاير بيها هي في 3 دي اتحكم يعني مش معناه بنت بت ماجستير انما معناه ان اللي يقول كده او بصوت كده انا عالية في حاجات عاليه في المعاني بتاع القران حاجات عاليه ربنا سبحانه حاجات عالية في الناس اللي مرتبطه بالدرس بتاع الجمعه فضل من الله بدات تخرج فراق وجميله اصوات اخواننا عيب انك انت تقول الوقت خط التزم بقى ارك تركب واحد من اللي قاعدين قدامها على الاقل ما همش موجودين معانا في المعهد او في او في الورش طب ايه ما الوقت هتفضل تبعت في شكل كده لحد امتى عايزين نطلع بقى يا عايزين نمشي في خط السير بقى الله اكبر بيخت ماهد جميل جدا قاعد معايا بقى وركزي المعهد المعاهد للعلوم الشرعيه طلب العلم في الجازا جميل جدا ماهد أه نظرا لظروف الجامعة اه اول ما دخلت الدراسة اعمل ايه يا شيخ اعمل ايه ده ترمو مترمو وقصص وحكايات ورويات سبت المعهد اول ما الدراسة دخلت فماذا اصنع استمر في المعهد شوفوا كلمة استمر ده انا عايز كنت القطوع القرص القنر على طول استمر, أستمر. <تصفيق> مفيش وصول من غير استمر استمر في المعهد ام انسحب منه وايضا شوفوا السؤال التاني بقى وايضا يا شيخ مع الدعوة في الجامعة انا الوقتي باشتغل في الدعوة الجامعة احيانا اعمل بهمة عليها احيانا انا نازل وكلم دع عن ربنا واكلم ده ودى الدي ودى ده, ده وشكل ده على ان دور في الجمع وانا رايح صالة دور في الجمع اكلم ده واكلم ده ورن لانو ايجي صلي معي احيانا اعمل بهمة عليها وبالقومة السعادة واحيانا اخرى لاجد ذلك فاشعر وانا ادعو ان اقذي الواجب اللي علي وبحس انها مش من قلبي يعني فكرة اداء الواجب مش آه قضيه آه من قلبه آه دي بقى يا جماعه دي اسمها ايه الكلام اللي هو اسمه ده, ده النوع الثاني من انواع الهشاشه الهشاشه الاولانيه اللي هي هشاشه قدام المعاصي دي الهشاشه اللي هي قدام الاستمرار يعني هو في طلب العلم غير مستمر وفي الدعوه غير مستمر دي مشكله الله اكبر انا في الدعوه ساعات سخن وساعات بارد وفي طلب العلم في الاجازه بطلبه وفي, وفي الدراسه لا اطلب يب دي يا جماعه النوع الثاني من الهشاشه الهشاشه النفسية. الهشاشة النفسية لو سمحته ياكواني انا في المعهد الدعنة يعني قلت خمس امراض او خمس اهداف للتربية النفسية مطلوب انها تتحقق عند الناس قلت في خمس اهداف ضد النفسية المصرية وضد النفسية العربية ولو قدرنا حقق الخمس اهداف دول هيبقى التربية النفسية في اعلى ما تكون عندنا. رقم واحد القوة النفسية. رقم اثنين السبات النفسي. رقم تلاتة الموضوعية. النفسيه رقم 5 طب نفسيه بسيه زي ايه طب لو ده محمد يعني ايه دي قوه قال لك القوه البدنيه القوه النفسيه القوه ان انا محمد يقولوا اللي ما يقولوا والله مالي انتوا بس لو حطيتوا ده انتم لو خلقوا الشمسين في كذا الامر ما تركته هيدي الصلابة هيدي القوة النفسية هيدي القوة انسان قوة نفسيا انسان عارو على ما يريد انسان اللي قول جواه في الحاج هي دي اخواننا انك لما تقرر انك هتشتهل في الدعوة هتكمل في طريق دعوة مهما حصل لما تقرر انك انت هتتربى هتكمل في طريق التربية مهما حصل النفسية الحاجة بها السبات النفسي يعني ليه السبات النفسي الاول استمرار بقى في الاعمال يعني الاقل اللي بيقولك انا في الدعوة شوية بس خل وشوية ببرد حبيبي وانا مالي انتش حبيب قلبي الغالي هو انت لو في ليلة تكيتش في قيام الليل بتسيب قيام الليل يا جماعة انتو مش م... اللي بقى انا مش فاهم يعني ايه تربية اصل اقل انت ما الاعمال بتاعتك بتعملها بالاقل بالمدة خمس سنين بعد خمس سنين من المجادة على الألم. قلبك لما تبقى ما انتش حزت بالقيم يليل اقولك ها لقى دية مشكلة مشكلة بعد غيرتي نشوف حلها ايه? انما حبيب قلبي مش قبل خمس سنين من الاستمرار في التربية. على ما هتلاقي قلبي في الاعمال. على ما هتلاقي قلبك في الدعوة. وتلاقي قلبك في قيم يليل. وتلاقي قلبك في قران وتلاقي قلبك في جل Brave وتلاقي قلبك في طلاب العلم. انما حبيب قلبي وانا اقولت لكم قبل كده يا جماعة ما تقيمواش التزامكم بالمشاعر. لم يش ان اتقيمامكم انا ارضى ايمانيا ان هو حلو لا يا اختي ان عرض تكبيرت الاحرام في الفروض كان شكلية عندك ان عرضت طبعا انت ععتها ولا لا الاسبوع ولا. لا الاسبوع ده انت حضرت الدرس العلمي او حفظت ربع القرآن اللي عليك كل الاسبوع ولا لا يبقى هيدا يا جماعة التقييم الاساسي بالاعمال مش التقييم بالمشاعر تقييم الاعمال بعد خمس سنين هتشوف العلم اللي بقى عندك وقت شوف التأهيد دعا انا بجد القادرة على خدمة دينك انما اعتفضالي قاعدة يبقى يفضل الاخر عامل زفور اعلوذ قلبي طلع قلبي نزل قلبي لاقيه قلبي مش لاقيه حبيبي القلبي ما بيجيش مرة واحدة كده مش بالمنظر ده يبقى ديه بيسموها العشاشة النفسية هيه العشاشة النفسية العشاشة النفسية ديه اللي هي مرض عدم الاستمرار مرض عدم الاستمرار ان اي حاجة تيجيب له احباط حصل مشكلة بني وبين باما النهاردة? جعل constitutional تايين في حصل مشكلة بينوا بين و στην وعس انا جال اكتئاب مش قادر ان انا احفظ كرآن النهاردة. حصل مشكلة الصبح وهي ا نزلة مستلا معرفتش تذكر انا راح من ليه الكويس. ناس ما لقيش نفسي عن انا كلم حد في الدعوة الى الله. والله يا بنات ما لقية نفسي إن انا ما في الدعوة. النهاردة دي اسمها شاشة, شاشة نفسية ان انتكل مشكلة تحسب Joo Marie Co distinguish, neutral, உ صليك تجيب لك احباط والاحباط يوم في الدين. فانا تكمليش في خط السير بتاعك. وعمرك ما هتوصلي ولا عمرك هتجيب ثمرة ولا في دعوة ولا في تربية ولا في طلب علم الى لو استمراتي. يا جماعة لازم نتعود للصلابة النفسية. لازم نتعود للصلابة النفسية. لازم نتعود ان اعنا عندنا صلابة في نفسنا. ايه صلابة? يعني مش كل مشكلة تحصل تجيب لنا احباط. زي بالظبط خط الواتس كده في مشاكل افتحي قلبك وافتحي لي قلبك المشاكل كلها انا حاصل لي مشكله مع جوزي في كانكتئاب انا حاصل لي مشكله مع ابني فجالي احباط انا حاصل لي مشكله مع ابويا فجالي توتر انا حاصل لي كل مشكله مش عارف ايه فجالي هلع حصل لي ايه هو في يا جماعه يا جماعة يا اخوانا الهشاشه النفسيه ديت الشعب بتاعنا ده شعب هش نفسيا من كثر المشاكل اللي اتعرض ليها ما حدش بيقدر يبقى يواجه المشاكل النبي عليه الصلاه والسلام في بيته. سهر الله يقض ناره ومكمل في الدعوة. لو اي واحد مننا ما فيش طب فبتكلم في الدعوة ازاي? انا محبط مش قادر ان انا كان يجي له علام زبحة صدرية. خلق ثلاث سنين في عمره ومكمل في الدعوة. وخارج في غازه واتبقه وعنده 62 سنة. عليه السلام والسلام. النبي عليه السلام طلق السائلة حفظة وخرج اشتغال في الدعوة. في نفس اليوم. يعني لو واحد مننا عنده مشكلة الطلاق مع زوجته. يعني لا يمكن هيجي له نفس النجوب حد في الدنيا اصلا. والنبي عليه السلام مكمل وموافر. النبي عليه السلام كان عنده صلابة نفسية عشان كده الصحابة اتعلموا منه الصلابة نفسية. الصحابة لا ولا اج عرضة ولا اجاز اعطيادي ولا اجاز التحتين داخلي من الدعوة الى الله الصلاة النفسية يا بالوقت يا اخونا الله اكبر بيقولك ايه بيقولك انا آآ آآ بشتغل في الدعوة شوية وبعد كده ابرض شوية حبيبي الدعوة لها بمشاكلك الداعية الحق هو اللي يفصل ما بين مشاكله وما بين شغله في الدين هو كل ما يحصل لي مشكلة في, في في رزقي ولا في فلوسي ولا مع اولادي ولا مع امراتي ولا في نفسيتي هاومخل بالدعوة طب والناس اللي جنتها ونرها في رقابتنا دي تعمل ايه يا جماعة يا اخواننا يجب ان ننتبه لهذه القضية الخطيرة اللي هي الهشاشة النفسية يعني الهشاشة النفسية يعني حتى اذا فشلته يعني القوة النفسية في موجة الحياة يعني ان فيش مليش النهاردة. انا مقفولة. انا مدف. لا يا جماعة مشاكلك دي بينك وبين نفسك تبصوها الى الله في السجود ده وتستغلت بالله. انما الدعوة مالها. طلب العلم ماله. الدار في الاسبوع ماله. لما انا مقفولة فمليش نفس حضر الدار في النهاردة. كم واحدة النهاردة مقفولة فما حضرتش معنا. كم واحد النهاردة زعلان فمزلش الجولة اللي قبل اللي قبل الدارس ما هو. كم كم كم. منفعش كام دا يا جبعة. عايزين الاستمرار. مش مرض الهشاشة النفسية. انما حد عليك النهاردة مذاكرتك مبارع ما كانتش حلوة اي حاجة اصرت على نفسيتك. عملت مشكلة مع افلانة. وانا تيجى انا حاس ان انا مقفول ومش قادر ان انا اشتغل النهاردة لا في الدعوة ولا في الاول ولا ولا ولا ده مرض يتم الهشاشة النفسية وضحي ضيعها. يبقى المرض الاول الهشاشة القلبية ايه تعريف الهشاشة القلبية عدم القدرة على قول الله امام الفتنة. حينما تعرض في ادارك وقعدت ورأ وتيجي وتصلي وتقطع وتلتزم وت... و... وتنتكس ويقع في المعصية ويتوب منها و... و... و... وتطلق وقال لا ما انفعش الكلام ده المرض الثاني اللي الهشنف... اللي هاتشنفية اللي الهشنف... الهشنف... الهشنف... ان عوارض الحياة قاعدة تجيب... كل حاجة بتجيب له احباط كل حاجة بتجيب لك احباط وفي النهاية مفيش نتيجة في النهاية مفيش تقدر طيب الوقت الله اكبر انت بتقول ايه بتقول انا في الاجازة التحطم معها دا العلم الشرعي. في الدراسة سيبته عشان ظروف الجامعة. طب اعمل ايه? حبيبي ما هو انت لو كل عرض عرض ليه? قطعت طلبك للعيم عمرك بطلب قلمي في الحياة. طب اعمل ايه يا شيخ انت ما انتش حاسس الدراسة لأشكل ايه? ده الوقت نمتحل الميت ترم. الترم نازل من الوقت في بعض الكليات. طب ماذا نفعل? حبيب قلبي يعني يعني كنت لست بكلم يعني اخونا في الادارة في الموقع. بقول له معهد القرآن الدعوة اعمل بتحالية تعمل في ايه? قل بس مش هكمل بنفس المعدل. يعني هراعي ان المعدل يبقى هاهدأ ولكن لا يجب ان استمار ان شاء الله بإذن الله. والناس اللي قطعت عشان الامتحانات هيعمل لهم كورس مكسف بعد ال بإذن الله ربنا احيانا ان شاء الله بإذن الله وقفل. وبنى علينا عملهم كورس مكسف بعد الامتحانات يعوضنهم اللي هم اخذو في الامتحانات. عارفين زي قاعدة عادتين كده اللم كل اللي فات. بحيث ان احنا يا جماعة مفيش حاجة اسمها توقف يا جماعة. يبقى انت تتعمل ايه في المعهد? حبيب ابي احضر مرة في الاسبوع. ما هو مش كفاية. يا حبيبي بلاش بقى اولور نان رول ده. اما كل شيء واما لا شيء. بلاش ال ال المرض النفسي اللي محطم في نفسياتنا ده. يا اما اعمل كل عاجة. يا اما احبط وما اعملش اي حاجة. لا غلط. يبقى الحل انك انت تسيب بينك وبين طلب العلم. في فترات اللي في المذاكرة شعرة معاوية. يعني ايش شعرة يعني ادي ليلة للعلم الشرحي. في يا اخي ما انت اللي هالي البقية بتضع منك والترنتاش عارت في ايه? يا اخي حتى ربنا يبركلك في وقتك في ميل الايام. ليلة تدي يا عم نهارية للعلم الشرعي في الاسبوع. ادي بره تحضر فيها في الاسبوع. انما انك انت تقطع غلط يا جماعة. غلط هذا الامر اخوانا. نرتب وقتنا عشان نستمر. انما الاستمرار هو اساس الثمرة. اللي مش هيستمر ده مش هيوصل لحاجة في الاخر. اللي مش هيستمر زي بقول لكم ده يبقى نظام من كل فيلم اغنية. عبادية الهشاشة الايه? الهشاشة الهشاشة التفسية. الحتة التالتة بقى السؤال التالت سؤال يوسف المعتز يوسف المعتز سؤولي تركزوا معايا بقى. ان عليكم السلام الله وبركاته. هدي سؤالين ان شاء الله. السؤال الاولاني كيف يواجه الملتز الخمول الايمانية. يعني التوضيح ان الواحد بعد ما تعود على الصلاة ما بقاش بيحس بالصلاة. لانه تعود عليها. ونفس الموضوع في قرية القرآن. خلاص? وكل انواع الطاقة اللي انا تعودت عليها. وخاصة ان الواحد بقى مطحون في الدراسة. يعني دي لقطة تانية. الدنيا عادت مطحنة. مفيش وقت للدين. دي مشكلة تانية يا جماعة. انتو عارفين يا جماعة الدرس عدد قال له الد... العدد بتاعه قال لي ليه? لان الدنيا عدد مطحنة يعني الوقتي وبذلك كمان بعد فتح الجامعات الخاصة في مصر فعاد يعني احنا كان عندنا المنصورة عدد الطلبة فيها بيتضاعف في الشتاء ليه? لان كل الطلبة جامل من جمهورية مصر عربية عشان تدخل من كل المراكز اللي حوالينا عشان تدخل الجامعة بتاعت المنصورة الوقتي الكليات الخاصة في كل عدد في مصر شفطت نص شباب المنصورة في الشتة اصلا فبعد ما كان الدروس بيتضاعف عددها في الشتة بقى الدروس بينزل عددها للنص في الشتة او بينزل عددها للتلتين في الشتة ليه؟, ليه؟ لان الدرافعة عاد ضغطاء فضيع وضغطاء ضخم فالكل عاد ايه؟ منهمك ليه طيب الوقتي احنا لو استسلمنا للوقع ده طب كل حاجة تنهار يا اخوانا ماشي انا عارف ان عندك مترم وعندك مترم وعارف ان انتوا ان الدنيا هتصعب وموضوع عاد انشغال كبير وان حتى بعد التخرج اللي مش بروفيشنال ممكن ما يلاقيش شغل لازم اخد 20 دوره ولازم يبقى معايا في عشان لما اتقدم لوظيفه يبقى انا معايا سي في محترم والكلام ده عايز تفرغ وانا ما عدتش عندي وقت لاديه خلاص واجهلنا بقى خلاص يبقى عشان 1500 جنيه اللي في النهايه تاخدهم في شهر روح جهنم بقى يا اخوانا احنا لازم نقاوم انا مش بقول سيب الدنيا مش بقول الدنيا انما انا بقول لكم يا الله لكل شيء ان ان احنا نفضل بهذا الاجحاف والدور باستجاه الدنيا انك تلاقي الشاب ما هوش قادر يواصل طب انت الوقتي سافرت ورعت كلية خاصة في محافظة تانية برة بيدك حبيبي اواصل لنت في بيتك وادخل على الدرس منه انما ما تقطعش عن نفسك باب من اللي ربنا دخلها في حالاتك يبقى عندنا طلابة شوية في التعاون مع الدين لازم عندنا قوة شوية في التعاون مع الدين انتو انا اتكلم عنها شاشة ايه? على فكرة انا لها شاشة كتابية ولا لها شاشة نفسية ده انا لها شاشة ايه? يروح بابضرة في حياته? لا عدوش قوة انه يبقى قوي في القرارات بتاع حياته يعني لسه اتكلم عنها الوقتي ولكن انا عايز اتكلم في النقطة اللي انا بتكلم فيها الوقتي دهيت عشان بس ما تفلتش من ايدينا النقطة اللي, اللي بتحدث فيها الان عشان لا تفلت من بين ايدينا اللي هي النقطة بتاعت ليه اصبح في الشتاء الدرس بيقل لان الانشغال الدنيوي طب وبعدين يا جماعة وبعدين طب ما يعني, يعني في الحل زي ده وحقم الاخوة بيقول ايه طب ما ليه اللي كلها بها ايه وعظية بس وشبابية وحاجات كده قلت له حبيبي والله ما ده الحل والله لو قلبتها شبابي الشبابي برضو ممجيين مش مشكلته درس شبابي هو مشكلته انه هو انظر انه مش هيقدر افعل وانه ديك درس العام يا راغيم الترمية ياللي عايدين توصلوا لربنا ياللي في وسط كلهم مصممين ان يبقى فيه وقت لإجهادكم في الانطلاق لله فيه ربنا يبارك فيكم ويزيد كل خير حل دول ان نزلوق فرديه دول مش هييجوا بدروس عامه يا جماعه دول حلهم في رقابكم انتم ان انتم اللي تنزلوا النور فرديه زي حمله ترك الصلاه اللي هنعملها ان شاء الله الايام الجايه باذن الله تعالى دول ح... وهتنطلق انطلاقه حقوقيه بقى من اول بعد درس الجمعه اللي جاي ده ان شاء الله دول حلهم الدور الفرديه دول حلهم الجولات انما ال... القاعدين قدام دلوقتي انا شايف نور طالع منكم انا شايف نور تربيه انا شايف ان الاسئله كلها اللي بتتسائل اسئله ناس عايزه توصل لربنا اسئله ناس عايزه ظروه ولكن النور اللي انا شايفه ده لو انتم اتعاملتوا بضعف امام الدنيا وامام الفتن وامام الشهوات ستصل حاجه يعني انا شايف نور في الاسئله ولكن سيدنا ابراهيم لما سيدنا ابراهيم وجد نور وكذلك نور ابراهيم ولكوت السماوات والارض ولاكون من المقرين لما بدا النور الوصول الى الله يفق البعامل ايه? فلما جد وقف وبدأ وصل في الاخر اللي وجهت وجه للذي فترة سماوات يبقى اذا ايه هو الضيال الدور اللي ربنا اداه لكم اوعي اللي انا شايفه في كلامي والنور اللي انا شايفه في اسئلتك ده يضيع بسبب انك انت شغلت نفسك بالدنيا بعد ما ربنا فتح في الدين اوعى تفرطوا في النور اللي ربنا فتحه لكم يا جماعه ذو قرنين لما ربنا فتح له عمل ايه اتبع سببا ليه كمل هو وقفوا بعد ما ربنا فتح لكم اوعي بعد ما بدا يطلع صبرك في علاقتك بالقران وفي علاقتك بالدعوه وفي بالشحن الايماني وف علاقتك ببيت الشط الثلاثه والصخره لما اتسقطت فتحت حته عملوا ايه كملوا دعاء كملوا صح اوعك تقف انتوا لازم تكملوا دلوقتي يا جماعه لازم تواصلوا يا اخوانا احنا الوقت بنحاول نعمل ايه اللي بدات الثمره اللي انا شايفاها في الاسئله والورق اللي بيجي لي عليه ان احنا بدأنا ندخل في التربيه بجد ان بدا يطلع ناس عايزه تترب بجد وبدا يبقى في خط سر ليهم ماشيين فيه ومستمرين فيه دلوقتي انا هجيب لكم من غير ما يتربى وواحد نزل يتحرك في الواقع اترب اللي نزل في الواقع من غير ما يتربى ال2000 اللي اسلموا مكه ونزلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في فتح مئه ونزلوا مع النبي عليه الصلاه في غزوه حنين اول ما السهام بتاعتها وزن انطلقت عمل طلعوا سبب يبقى دول نزلوا بيشتغلوا ويتحركوا للدين ولكن كانوا لسه ماخدوش فترة تربية قمال مؤمن اليسين وجاء من اقصى المدينة اقصى المدينة بيتربى وبيعبد ربنا وبيصل الى الله ده لما نزل الواقع ربنا خلت بطولته في القرآن ووقف وش الدنيا كلها وما خافش ليه لانه تربى قبل ما ينزل زي خالد بن الوليد اتربى على ايه دي النبي الاول وبعكى لما دخل مؤتق تسع سيوف اتكسروا في قناه وهو ايده ما اتكسرش ولا انسحب ليه لانه هو تربى قبل ما ينزل يبقى الوقت يا اخوانا لو انت تربيتي قبل ما تنزلي الواقع اتربيتي قبل ما تشتغلي في الدعوه غير لو انت قمت نازل من غير تربيه اللي احنا بنحاول نعمله الوقت ده هو التربيه ان انت تتربي وبعد كده تنزلي طب الوقت انا بنزل انت بتنزلي الوقت جزء من تربيتك انما تنزلي تنزلي ده دي قصه ثانيه بقى انك تبقي محترفه داعيه الى الله وانت تبقى في الدعوه الله للنراض. في الوقت يا اخواننا عبدالله عبدالله حزافة لما ملك الروم جاب له اجمل نجمة من نجمات هوليوت في بلاده الروم. ملكة من جمال العالم بنت زي الامر. ما حدش يظهر يقول لها لا. عمري ما ولا رجل ولا ملك قال لها لا. دخلت عليه. سر ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر. انه لا يدري اذكر ان انا منفى بحجر. انا عمري ما الراجل قال لي لا ولا قال لي جمالي لا ولا قال لي في ثنيتي لا انما عبد الله بن حذيفه لها لا ليه ولا بص لها اصلا ليه لانه متربي لانه متربي على ايد محمد عليه الصلاه عشان كده لما قال له عبد قال له ما يهمنيش انت واعتقد انصه وقال لا ليه الاحب الخزير وبيموت وقال لقى للخمر وبيموت والعطش وقال لقى لنجمة روليونت وهو اعزب وبعد عن, عن اهله ومسجون وقال لقى قال لقى الملك الرنفل. كل حاجة هدر يقول لقى امتى هدر يقول لقى لما كان بتربي هو ذا اللي بيقدر يقول لقى يبقى اذا عايزين نتربى جماعة عايزين نتربى يوشى عبد شال السمك لموسى وترب على ايد موسى بقى نبي وموسى لسا عايش علي السلام بقى نبي التربية بتخرج افطال التربية بتخرج عملقة التربية هي اللي بتخرج الناس تشيل الدين في الارض سيدنا سليمان ربنا اداله جنود شغالين معاه ولكن بالتسخير مش بالتربية بالتسخير يعملون له ما يشاء بالتسخير عشان كده دعوت سليمان واحدة سنة واحدة اللي افتكر ان هو لسه عايش فيها واول ما خرى الى الارض عليه السلام الجنة رجعت تضل الدستاني حتى بعد قصة سليمان في صورة سبق قصة ايه ايوه قصة سبق لو كان اللي سبق فيه بس كان ارتداد سبق سبق اللي اسلمت على ايه ويه وبالقص لما اسلمت اسلمت سبق سبق رجع ترتدتانش ليه خلاص لانو كان الدعوة بالتسخير كانت الناس شغالة للدين بالتسخير انما دم عليه الصلاة الرجال اللي كده شغاليه معا كان بالتربية. عشان كده الف ورمائمائة سنة بعد مصد النبع عليه السلام ليسا الدعوة شرجالها. وان كانت الدولة قعدت تلاتين سنة الخلافة الراشنة تلاتين سنة. انما الدعوة فضلت لحد النهاردة. الدرس ده من قوة دفع التربية. اللي نبع عليه السلام رباه للصحابة. يبقى دي قضية التربية اخواننا. الغولاب لما تربع على ايد الراهب. نزل واجه الواقع كله. ووقف وش البلد كلها. ل... لانه تربي على ايد الراهب. يبقى انت لو تربيتي هتبقي نموذج تاني. انت لو تربيتها تبقى موديلة تاني. هو ده اللي احنا بنحاول نعمل الوقت يا جماعة. التربية. التربية. عشان كده انا بحاول في الدرس بتاعي فتحي قلبك بتاعي لقلبك ده. واحنا النهاردة في خط سين رقم اربعة فيه. انا بحاول ان انا افهمكم ايه السفينة اللي احنا بنعملها مع بعض ديت. ايه قطرة التربية اللي احنا بنعملها ديت ايه القيم الاعمال اللي موجوده ايه قيمه ان انت الارتباط بحاجه زي الورش اللي هي وصفاتها انها تاسس لك اسس دينك وتخليك باستمرار مشحونه بالصعبه الصالحه وبسمع الدروس وبحفظ القران ومن دول الجوهرات ايه قيمه البحث القراني اللي بيخليك بتطلب علم وبيبدا قدراتك على الدعوه وعلى نقد دين تزيد بحق حقيقي ما تبقاش انسان فاضي نفسك انك تشتغل في الدعوه وانت جوه فاضي ما تبقاش قادر تقول حاجه حد تطلب علم بحقه وحي وتتقن في هي البيئة التربوية ديت القضية جمع عضية ان ما انتم بنحاول ان احنا ندخل في بيئة تربوية البيئة التربوية ديت محتاجة مجاهدة منكم نرجع تاني للسؤال بتاع اخونا اا نرجع تاني سؤال بتاع يوسف اا المعتذ فبيقول ايه فبيقول الواحد ضع مطحون في الدراسة فبقت الصلاة يا اما تتأخر يا اما تتلحق من النص وبرضو الورد اليوم من القرآن والحفظ بقى في الاوقات الفارغة بين المواعيد نعمل ايه في المشكلة ديت نعمل ايه في المشكلة دي؟ ماذا نفعل اجامعة؟ هي التقصة اللي اللي لتلكلوا عليه. القوة في الدين يا جامعة؟ فين القوة في دين؟ فين القوة؟ بيقول لك الوقتي اه? بيقول لك يا نشوفوا السؤال التاني بتاعه بيقول لك انا الوقتي في درس الجامعية الشرعية بتاع يوم الجمعة اللي هو درس بتاع المسجر الجماعية بتاع يوم الجمعة بيقي تعمل زي المجاهد والدي والدتي رفضين ان انا احضار هاي بقي تقوله سين إن انا بنزل اصلي في الجامع المغرب هاي? ورشود ق في الجامع وانا شويه قران بجد وجاي احضر الدرس في الصف الثاني اللي هو الجامعه الشرعيه بقى الحق شويه وقبل العشاء اقوم راجع بصلي في المركز اللي جنب بيت العشاء اقوم بصلي واقوم طالع فانا كده بفت طبعا جزء من الدرس ولكن انا كده عامل زي المجاهد ومش عارف اعمل ايه ومش كل جره فارم الكلام ده ده فيه ممكن اعملها بره وممكن ما اعملهاش يبقى اعمل ايه طبعا هو حاجه عظيمه يعني ان في انسان بيعمل كده بين بر الوالدين وبين الصدق معهم وبين حضور الدرس ولو نص انا ايه يعني, يعني ما شاء الله لك وقت الا بلا حاجة تفرح والله يا جماعة ان احنا بنا النماذج اللي بتكافح ده ولكن اخوانا انا عايز اكلم كل عن حاجة يعني ايه يعني انت شوفت بصلا القول الله سبحانه وتعالى وان كلها لكم ارجعوا فارجعوا هو اسكى لكم ارجعوا هو اسكى لكم كام واحدة فيكم لو جات لها واحدة في وقت يوراهم ذكرى فيه تقدر تقول لها رجع يوقف كلكي. كام واحد فيك ولو جال واحدة هيعطله وهنا ويقوم ليل هيقول له لا انا اسف والله انا الوقت وراي يقوم ليل. انا النهاردة مش فاضي. النهاردة عندي مشوار مهم. انا النهاردة النبع يا جماعة المشكلة ان يعني شخصيات كثير من الملتزين للأسف ما تفعلوش من امعات. انا مش بقول امعات للفاسدين. امعات وخلاص. يعني النبع اللي اصلاح قال لك احرص على ما انفعك. الحديد مجاش احرصه على ما انفعكم. ليه? لان نفرض السعدة حتى الملتزمين اللي حواليك الملتزمات اللي حواليك مهماش حرفين على ما انفعكم. ريح اني نهاردة اللي عاموا متشكورة. مسلا وان كان متشكورة من الملتزمين هيجيب حاجة تمنيmaan له ويوتط تلكها. انما فرض ان انت ان ضعاردة بقى وردك حاجة مهمة تعملها. في طلب الاعلم في الابادة فيه فيه. النهاردة مسلا انك انا كده. مسلا في حاجة مهمة انت هتعم طيب ما انتش قادر تقول لي احسن يزعلوا احسن يسيبوني ولحد همتها يا جماعة يا لحد همتها افضل الملتزم لو اصحابه حفظ القرآن يحفظ ما حفظوش ويحفظش. انا اعرف ملتزمين كتير جدا جدا جدا وحضروا الدارس يحضروا ما حضروا الشخصية اللي هي الشخصية المهزوذة اللي مش عارفة بصفير. اللي عندها مشكلة الاماعة يعني ايه يعني ايه ورا صحبتها ورا صحابه لو يعني انا انا بدم احيانا على فترات في الكلية لان الاخوة اللي معاها مكنوش باحضروا الدروس السابتة في المسجد انا مكنتش باحضر معاها فانا خصورت كتير جدا وتأخرت كتير جدا بسبب يا ابني ما تربطك وحبابك ومتقابلهمش بقا ما تربطيش نفسك بصحبة كاسولة انطلقي استفيني بصحبة الموجودة المتاحة وقباليها ولكن في المجادله الفرديه انطلق وشوفوا دي اللي كامنتي يبقى اذا النوع الثالث من الاشخاص اللي هي الشخصيه ان الشخصيه ضعيفه ان ملتزم مش عارف مصلحته ومش حريص على مصلحته ومش قوي في الاصرار على مصلحته ومش مستمر في مصلحته انا عندي درس النهارده درس لو في دار دا دا فين؟ الاخوه جت الاخوة مجادشي. روحت لقيت المسجد فاضي. روحت لقيت المسجد مليان. الاخ قال ان دهاردة فيه مطش كورة. الاخ التاني طلع يتفصح في المريخ ونازل تاني. انا احضر الدرس. انا اوراضي السبتة دي لا تنازل فيها. انا الحاجات اللي فيها مصلحتي لان اتنازل لا فيها. انا خدت صحابه ورحت احافظ قرآن. ده سام وده تفلت وده أنا أنا ما عادش بيجي اكمل. انا بالبقاوة. انما الهشاشة النفسية اللي عندنا ديت ان كل مستدر اللي يعملوا عشان انا <تصفيق> جميعا ما عفين العزائب الفردية <تصفيق> النهاردة آه, اه اه تلات بدون اعلاجهم اه هنتأخر كتير في التربية وقلتلكم ان في نور في التربية ايووا اضايقوا النور ده خلوكوا زي زو زو, زو كارنين كملهم ربنا فتح لكم سبحانه وتعالى ما تلتفتوش للتفقتوا من السفينة معنا بسبب الدراسة ليه? لانه هم مش قادرين يقدروا ان زي ما الشهادة في لا, لا لا لا ضريبة كذلك الدين له تمن هو مش عايزين يتساعدة من الدين هم بيجوا في الدين لما يكونوا فضيين ومعندهمش مشاكل وفيش مشاكل اج نفسية ولا مشاكل مدين وما عندهمش اعزمات وما فيش هوات اه بدايقاهم طب وبعدين خلاص حبيب انت حر ايه ما بتجيش له غير في الاجازة طب افرد مط في الدراسة هتعمل ايه هتقول لربنا ايه يعني هو انت مستقيم في الدين طول ما فيش فتن بتتعرض عليك اول ما يتعرض عليك الفتن ايه اي, اي اي انا بقى رب فيها يا جماعة احنا متروش. يعني احنا كال... جدنا المرة نفاتت عن مرحلة ال... ال... الروشة ان الشاب الغير ملتزم بيه روشك ونازم تستحمله في الاول وتصبر عليه في الوعظ القوي ان ان الملتزمين نفسه بيدخلوك في مرحلة الروشة ان الملتزم نفسه روشك ان الملتزم انا فيه روشك مانتش مالي اي لك من الملتزمين مفروض اخواننا ان الدرس ده مثلا الف واحد, الف واحد موجودين من قبل الدرس ما بنص ساعة ليه ما, ما... ما تروشناش انت لازم تبقى ثابت مستقر ومحسس كل حواليك انك انت انسان ثابت يمقى الهشاشة القلبية اللي مش قادر يقول لي الفتاة لا والهشاشة النفسية اللي هو اطلب علم واسيب واشتغل في الدعوة واسيب اي مشكلة جيلة في حياتي اجيب اهم والتالتة الهشاشة الشخصية اللي هيب اعرف ان ده بصلحتي وعارف ان حضور الدرس ده مصلحتي. وعارف ان المعهد القرآني مصلحتي. وعارف ان حمز القرآن في المحطات السابعة مصلحتي. وعارف ان ارتباطي بالورشة مصلحتي. وعارف ان انا كل الليل في النص صالة عبل الفجر مصلحتي. فاستعشاد اصحابي مش مساعدة اني مش قادر. شخصية مذبذبة. شخصية امبعة. مش قادر انه ما قوش. الكلام اللي انا اقول لكم انا يا جماعة لو انا حاسس انه صعب عليكم انا مكنتش ضغط عليكم. انما انا شاف ان انت جواكو خير يحتمل ان انت طبقة قوية. هتنفسوا الكلام تا ازاي? لا بديل عن فكرة الورش. بصوا واحد. كل ما شارعنا ديت هنوقفنا. هنوقفها وانشتغل فيه هيبقى باشروع الورش. يا مش المعهد القرآن الدعوة الا الورش. لان المعهد القرآن الدعوة القائمة على انك انت بتذكر الوحدة وبت... وبتكمل... انما الورش دي ص... طب بيتي مات وناس والكلاب اللي في كل ورشه من الورش يكون في لقاء مثلا في نص الاسبوع من الورشه وتتناقشوا فيه طب ده انتم من الهشاشه ده فيها ازاي طب الهشاشه كل بيت والهشاشه الهشاشه الشخصيه طب نعمل ايه طب يبقى لنا خط سير ازاي لازم تقعدوا وتتناقشوا لازم تقعدوا وتوصلوا لحاجات ايجابيه انتوا كبرتوا ولازم تفهموا ان انتوا بتكبروا ولازم تفهموا ان انتوا بتنجحوا ولازم تفهموا ان النجاح ده مسؤوليه الوقت عليكم عشان ان شاء الله على انكم تخدموا هازبهاج وان السفينة دي يتبقى اكبر من كده بكتير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى تعليق سريع بقى قبل ما ياسبكم في ناء الاسلام بتقول انا في سنة رابعة ودي اخر سنة هي واكتشفت اهمية الدعوة آه آه انا يعني ندمان على السنين اللي فاتت نفسي نشتغل في الدعوة في السكشن وفي كل مكان نفس اوزع استوانات والكتيبات نفس اوزق مطويات نفس ادخل للبنات واكلمهم بس انا مش عارفة انا متضايقة ليه او مش قادرة ليه اه يا فداء ربنا يحفظك احتسك ده نعمة ايو اع وده يعني حتة ان مفيش خط سيرس الدعوة في الجابعات الوقتي والملتزمين متفرقين ومفيش ليهم قيادة بتوجيهم في الدعوة ده هوق عليك بتقبلي اشتغلي في الدعوة يا بنتي وكملي واستمري الدعوة عايزة قوة نفسية منك عايزه قوة ايمانك الموضوع ليس اصعب ليس الا ان انت بالليل تيجي مثلا سلسله زي عاتين يا شباب ها الليله توبي سبعه درس بدا في ثلث ساعه اي درس مثلا ينتظركم ايام رائعه عن فرح عن العطايات الدنيويه للملتزمين والملتزمات اللي بيتوب تسمعي وتنزلي بكره الكلام منه بعد يومين توبي جاي مثلا درس زي مثلا ايه لحظه ندم حصه اصول خاتمه وتقومي سامعاها وتنزل بالكلام منه يا جماعه الدعوه سهله والله بس انت خلي خلي عندك جرأة وربنا يفتح حلقة ديكي اللي سبحانه وتعالى اه اه محمد ربنا يحفظه البنت اللي انت كنت ماشي معها وانت حاسس بتقنيب ضمير رهيب ناحيتها وفي صراعها انا حاسس بكلمات ندم وتوبة ان شاء الله اظنها فضيقة وف الكلام وحاس انك كنتش طال ضلتها وضيعتها بعد مكانتها انسانة ملتزمة محترمة ولكن انت ما عملتش معها يعني حاجة اكتر من الكلام وانت توبت وسبتها وهي تابت وثابتك. اه اه كلام جميل اوى حبيب قلبي انا بدل ما الاحساس النفس القاهر اللي انت حاسس به ده اه احيانا الندم بيبقى بيشل مش بيدفع للعمل. اما للندم الشرعي والندم بتاع سألنا عكريبة الرائمي جهل من اجمل التوبات اللي يوحك قرأ عليها توبة عكريبة. توبة ايجابية. قال كل مكان اللي في فيها رب هطعك فيه. وكل انفق تعفى الصد عن سبيلك هنفق ضعفها في سبيلات. كيف انت حبيب قلبي عوب. عوب اما يبقى انت ظليت واحده ادعو ب واحد للالتزام فاهمني يا حبيبي يبقى انت دلوقتي في واحده ظلت وثابت برده بفضل الله خلاص انما واحده ظلت بسببك خلاص خلي 100 واحد يلتزم بسببك يبقى ده كلام ايجابي انك اشتغل بدعوا زي ما انتك الحلو انسان يستاهلوا انسان... وفرقته لحاجات المهمة اللي فيه سيد داولي والله جمع السلسلة دي كانت حصاد تجميع يعني كلام الجوالات طول عمري تقريبا اللي, اللي الواحد يتعامل بيه مع الشباب فالسلسلة دي مليانة كلام يتناسب مع مرحلة الروشة زي اختنا الفاضلة برضو يا مامة المسجد ولا مين اللي كانت معتها كده اولا ايه? انا اولا يا جماعة معلش الارت اللي... معي. فانا الوقتي مش عارف حس ان الدنيا دخلت في بعضها. انها مش مشكلة. هو القضية قضية السؤال. ان الوقتي فيه اخت معتتني فكري يمين بالظبط بتقول لي مرحله الروشة ان واحده تخبطه في مرحله الروشه ومجنناها ايوه الين الاقصه ايوه مرحله الروشه ام بنت الحلال مرحله الروشه ديت اللي هي البنت اللي عايزه تلتزم ومش عارفه والشاب اللي مش عايز يلتزم هي المرحله دي هي مرحله على فين يا هي المرحله اللي اتعملت في على فين يا شباب فانت هي المرحله اللي لو حد بده بنو... ادوات الجامعه اللي انا كنت في... في الجامعه السنه دي اللي فاتم هيلاقي الطريقه بتاعه اسمعي وكلمي اسمعي وكلمي الموضوع بسيط والله يا جماعه يعني انا مش كده ده اخر حاجه ده قال حاجه ممكن تكلمي فيها اسمعي وكلمي طب بيتغيروش استمري ماكيش دعوه كل هتتغير طول ما انت بس كأجنة الوعظ بي على جدار الغفلة اللي حوالين جدار الغفلة طول ما يدفل ايدي مستفيدة لانك عادة تحضر وتندي تحضر وتندي تحضر بي فانت اكتر اصلا وكل ده يبقى تجارب لك بعد كده وخبرة لك في الدعوة ربنا يبارك تيك ويحفظكم السؤال بقى اللي احنا سيبنال والوقت خلص سؤال قصي سؤال قصي يعني قصي بيقول ايه انا زهقت من الحياة اللي انا عايش فيها دي انا مش لاقي حد يسمعني قصي بيقول انا نفسي عايزة لحاجة بس مش عايزة تتعطيها عايزة الدين بس من غير مجاهدة من غير مجاهدة نفسي اي اي اي انا عايز اوصل لذروه سنام الالتزام بس انا مش عارف ازاي قضيت الطموحات المثاليه بقى قضيت الطموحات المثاليه انا عندي حلم ان انا اوصل لذروه السنام ولكن انا بيجي لي احباط وبعتقد ان انا مش قادر ولا هينفع اوصل هو ده مرض كل ما افشل في طاعي لي احباط كل ما في معصيه يجي لي احباط كل ما يحصل لي عرضه يجي لي احباط ما ينفعش حبيب قلبي كده ما لازم تبقى اسهل في نفسيتك مع كده الاسئلة اللي فاتت كلها يا جماعة كنت بقول لك خليك قوي مع نفسك جاهد نفسك جاهد نفسك انا السؤال ده بقول لك حبيب قلبي خليك سهل مع نفسك خليك اعلى مع نفسك يا جماعة ملاش تحطيب التح... انت عارف يا قصاي انت حلك ايه شوف انت بتقول ايه نفسي مفكرة انها لا طبعا لازم تلاقي شكرها يعني لازم ربنا يديها ولازم تبقى عاملها وهي راضية لا طبعا لازم لازم يعني تبقى في مجاهدة نفسي مش... بتفكر كتير وتفكيرها موديها في داية. طب تلغي تفكيرك حبيبي. طب تلغي عقلك. طب تضمي معانا في قافلة التربية اللي احنا فيها دي بفضل الله وتلغي عقلك. واستنى شوها وغير تخافش حبيب قلبي. نفسك لما هتزكو هتبدأ تفكر بسرعة احسن. اه اه يعني قعد برضو قصية بيقول انا مليش غير تنرس حباس لي يا حبيبي. انت اللي انت اللي التفصيل ما ترضى ما ترضى يا حبيبي اقبل اقبل الدروس الموجوده واشتغل فيها اقبل بيت الشحن اللي موجوده وتشاهد ايه في الورشه بتاعتك وادخل فيها اقبل ان هو ده اللي موجود يا ابني اقبل قائد الورشه اللي انت فيها اقبل الاعمال اللي موجوده وادخل فيها اقبل الدعاء اللي موجوده واسمع ليهم اقبل الدروس اللي موجوده وتشاهد فيها اقبل انك لازم هتقع اقبل ان لازم يبقى في عوارض اقبل يا حبيب قلبي بدل الاحباط خليك سهل مع نفسك انا رسال لقصي الرسالة بتاعتك بصراحة اقصرت فيها وانا حاسس ان ان فضلوا منت ربنا منديك سكرة طيب ومنديك اه اه حاجات جميلة ولكن حبيب قلبي للأسف شديد الحاجات الجميلة ديت ممكن تخطمك وطريق تفكيرك رغم انها جميلة وقوية ممكن يالي تبقى سبب طارتك للتزمع بكنا وسيبلك لطريق حبيب قلبي يوقف دماغك سنة من عمرك وشغل قلبك عيب ان يبقى دماغك تقعد المنصوره وقلبك قد العصفوره لازم يا حبيب قلبي قلبك زي اشتغ شويه انت موقف قلبك خالص حبيب انت مشغل دماغك دماغك دماغك و يعني قاعد عايز توصل ربنا بالتفكير حبيب قلبي انا نصحت لك تفضل منت الله عندك مجادة حلوة عندك اصرار حلو تفضل منت الله يعني ربنا فتح لك سمعاني حلوة ولكن انا شاف ان انت شهادت على نفسك حبيبي السهولة السهولة السهولة اقبل الوقع الموجود اقبل ادخل في ورشة يا قصي ادخل في ورشة يا قصي وصاحب الناس اللي فيها يا قصي وحبيب قلبي انا عارف انا عارف الله انا يعني الشيخ الشيخ محمد العاقوب كان في الكلام يقول كده يقول لي يا ابني صاحب الناس اللي حواليك اقول له يا شيخ ما حدش فاهمنيش انا حد يتدبر معايا وحد يروح المقابر معايا وحد عيش معايا في جنة الاسماء الحسنة وحد عيش معايا في كيف افهم القرآن بعمقه وكيف أ... فقط فوقت القرآن على الواقع. يا شيخ انا الصحبة اللي موجودة دي يقول لي يا ابني اقبل الصحبة اللي موجودة. وانا مرضيتش اقبل. انا الوقت نتبادى جماعة. انا كنت عايز اروح تدبر. وما حاديش عايزة في ولا حد مقدر عبت ترابوري عم كنت لك ولو حتى 50% من حياتي يبقى لي شركاء يعني باصل انا كنت مش هقدر اعمله دول ما كنتش اقدر اتعاون معاهم في قراءه الليل كان ممكن ما كنتش اقدر اتعاون معاهم في طلب العلم كان ممكن ما كنتش اقدر اتعاون معاهم في التجويب والاخذ سند ممكن ما كنتش اقدر اتعاون في 100 باب من ابواب الطاعه وحضور الدروس كان ممكن انا مشكله دي اذا إن أنا, انا طالب كلكم صدقوا والله يا جماعه ليش بتقدر انا عايز الصعبه بتاعي ايه ما انا عشت فتره الضغطه ده اللي انا عشت فيها فتره الكليه ليه لان انا ما كنتش قابل الدروس انا حسيت قوي جدا ولكن انا عايز حريقه مش عايز بس اروح الدرس مثلا يعني فما اناش قابل الاعمال اللي موجوده تعالى يكتفي في كده طب تعالى في كده طب تعالى تعال فرصه ان احنا ناخد القراءات مع شيخ فلان لا لا ماش نش... قابل الدعاء اللي كان قدامي دعاء كويس جدا الفرص الحاجات في القلب شرح حاجة لخي جا فدك بالكل يا رفضت اريكا. رجح له ورجعت اقبل كل حاجة تاني ورجعت ورجعت ورجعت ورجعت يعني اللهم لك الحمد يعني ان الواحد ممكن يتضارك ولكن ليه يابد ان اتعطى لفسك. وليه تعطى نفسك يبدي يقفل طيب انا الوقت ما حدش فاهمك فيه جميل جدا الجزء اللي ما حدش فاهمك فيه ده بقى خلي بالك ومن نفسك لحد ما ربنا يرزقك حاجه حاجه فيه ولكن انت عندك 70% بيديناك انت ممكن تتعوض مع الناس فيه تحرم نفسك ليه يا ابني يبقى لا انت قابل صحبه ولا انت قابل دعاه ولا انت دروس ولا انت قابل اعمال ولا انت قابل ال يا رب عليك عايش عزل ايه? حبيبي اقبل! اقبل الوجه الله! اقبل الورش! اقبل المعهد القرآني! اقبل الغرفة الصوتانية بدروفة! اقبل المسجد اللي جبهم مسجد التوحيدة والجباه شرالة عندكم بالدروس اللي فيه اقبل الاسرة الملتزبة اللي في الكلية بتاعتك او في المدرسة السنة اللي بتاعتك اللي انت هتدخل فيها وهتبارس وهت امشيطة الدنيا من خلالها اقبل الجولة اللي الشباب بينزلوها على النت قبل درس الجمع اقبل حبيبي اقبل وبعنى كده الجزء مانتش ما لاقي حد مشارك معك فيه ربنا عينك فيه وهتلاقي انما تعيش وحيد هتتحطى بص هتتفرم أنا مش هد والله العظيم هتتفرم. ولن يبقى لك دين بعد هذا الا ان ينقذك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشد دين احد الا. هتدخلها شد هتتفرم. هتتمسح بك الارض كده. هتترمي. ولن يبكي عليك باقي. ولن يبكي عليك باقي. ليه انت اللي فكرت الترقب معقدة. وانت اللي بكافش عجب حيه. بالو في النهاية بعد هذا الدروس دي مهمه والله يا جماعه انا بس طالب خطيرك الله فريق تفريغ نفس الخط سير ده رقم 1 و2 و3 و4 انا عايز الدروس دي يا جماعه وتبقى متاحه للاخوه والاخوات اللي بيحضروا بعد انا عايزكم تقرو الكلام ده ثاني انا عايزكم تقروا يا جماعه انا عايز البعالي دي والله يا اخوان دي بعاني عمر ممكن تكون دعيه عاليه بيكون الوعظ اللي فيها قليل انما اخواننا انا بوجهك في حياتك حبيبي عشان ما تشوفش اللي احنا شفناه عشان عشان الالم النفسي القاتل والله انا ردت هو مشكلة الاخر بيقول يعني بيقول انا يعني بنعمل حاجات غريبة مع نفسي يعني يقول ايه بنعمل تلف في الشقة ونفس الطريقية وحاسس بالالم ويوجد انا افتكال كنت قافى على نفس الباب اعمل ايه يا رب اعمل ايه انا كنت فعلا بوقفل نفس الدرجة من الضغط وقدامي قادت في باب انا اللي كنت رافض كان قدامي اخوة الوقت يوم ما بنتدعاها لها من هالصاحب ومشي ليه الصوفة مش عادينا نتعاملوا مع القرآن بعمق وقدامي دروسنا بحضراش ليه عصنا مش دروشتها في فرص لحاجات دعولوك حلوة جميلة لا لا لا انا الاول لازم احصل لعلم الفلاني ونالي عشان ادخل في العلم الفلاني يابدي اقبل يا ابني انت واحد ماشي في صحرا هتموت من جوع ولقيت حتة لحمة هتقول لا هتموت من جوع يا ابني اقبل اقبلوا الوجه اللي يا جماعة خليكوا عقلين عشانكم خطري اعرفوا قيمة الاعمال اللي حواليكم اشتركوا فيها جاهدوا فيها ادي سلم اهو وربنا ان شاء الله لما نطلع عليه ربنا يبعث لنا الاعلى وربنا هيدل لنا على اللي بعد كده التوصيات بقى اول حاجة اللي التاني الله يبقى يفتح لي قلب شاك يعني الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله فتح لي قلبك يعني الاسبوع او يوم الاثنين الجاي مع الصلاه ليه لايه الجمه الله باذن الله الجمعه اللي بعد اربع الدرس الرابع في سوره مريم اللي هي قصه كده هعلن حمله الصلاه باذن الله يبقى حمله الصلاه الجمعه الجايه فالجمعه الجايه هنعلن على حمله الصلاه المفروض الجمعه الله بمجرد اعلانها الحمله كلنا ومسجد وخط وطس وكله هننطلق في كل حيثة في الدنيا نشتغل عن على تريك الصلاة وندعم ونبدأ نعمل حملات فالمفروض على الجمعة جاية يكون اخوانا بتوع باك الجولات حضروا لنا مقارنة قطع قوية حلص مقارنة قطع قطع قوية اخوانا بتقطع اه تركي سابقا بنا انا انا انا على الصلاة انشاء. ان احنا يبقى معرض بها بقى طول الاسبوع دي اخطر حمل في حياتنا باهم الاسبوعات ونجي يجيب الناس على درس الجمعة سنة الالتاني الجاي اللي هو هيبقى من درس التارسة الجمعة الالتاني الجاي ان شاء الله عايزة افتح معاكم وقفة مع مشاكل كنتو في الصلاة ليه نتكلف اوضاع ان احنا نبقى نواجه الموضوع ان الله بفتح لقلبك عد الصلاة ايه تلك مع الصلاة معي اخواني في الله يعني ممكن يعني ايه آه آه يعني ايه يعني نشوف الايه نشوف الموضوع ده طيب اللقطة التانية موضوع بنك الجولات انا عايز كل وقت اتاك يعني اللي هزا كلام ده بنفسي ان شاء الله اه في موضوع صلى بالذات بنك الجولات مش مس انتوا هتعملوا بيه جولة انا الكلام ده انا اسمعوا واشوف انتوا جبتوا ايه و ايه اللي عندكم لعل انا مقطع مهم انا استفاد من طرفي يبقى انت كده ساعدتني كأننا فريق شغلين مع بعض فنساعد بعض الاسبوع ده جمعة ونجمع مادة في بنك الجولات تتعلق بالصلاة وترك الصلاة مش بالخصوة في الصلاة بتارك الصلاة بيختار تارك الصلاة ركزوا بإذن الله سبحانه وتعالى اا اا اا منصق يعني انا عايز ان شاء الله بإذن الله منصقي الورش اا يتابعهم كويس جدا الاخوه اللي ماسكين الورش واخوات ماسكين الورش يتابعوا كويس جدا تفريغ سلسله خط سير اللي يفتح لقلبك ديت الاربع مرات اللي اديتهم ان شاء الله باذن الله ويتناقشوا مع الناس كويس فيهم ان شاء الله باذن الله يعني انا عايزهم بالذات بالذات يعني ابو يحيى الحته اللي قلتها امبارح في خط سير رقم 3 الحته اللي قلتها عن منهج الورش عن منهج بدايه الهدا بتاع الورش انا عايزه يجي مكتوب كويس جدا في ورقه الورش لان الورش هي المراحة التأسيسية اللي هتفضلي طول عمرك ماشي عليها. عارفين الورش دي عامة زي ايه? بالضبط زي كوية الترز للبنطلون. الترز بيكو البنطلون كوية بعد ما يفصلوا بيفضل المكوه جيكو على طول حياته. الورش دي دي ايات اللي بت بتخط التذابك. بتتربي فيها على قصص الدين. اللي هتفضلي طول عمرك ماشي عليها. حتى بيت الشيخة فلانة. لو بقيت العالم الفلاني. لنجيه الخرط مرحلة الخرطة ديها حاجة مهمة جدا. اتمنى ان احنا ناخد مالنا من هذا الامر. ربنا يجيكم وربنا يسددكم وربنا يحفظكم. اللهم اللهم تب علينا توبة انترضى بها عنا. اللهم اصلح فسدقوا بنا. اللهم يا ربنا ليسنا الا الا الا اليك. يا من قلوبنا بين اسبوعين من اصابعك تقلب وانا شئت. اهدي لنا قلوبنا يا رب. يا من نواصينا بيدك خذ من نواصينا الى ما تحب وترضى يا رب. يا ملحيد ويا ركننا الشديد. يا منقذ الغرق ويا منجه الهلك. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عننا. اللهم اهدنا وسددنا يا رب. اللهم اننا سلك الهدى والسناد يا رب. اللهم إن إنا نسألك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك وأجزاكم الله خيرا